أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة Hayya ala salaa Hayya al fanaa Hayya ala Hay al الله اكبر الله اكبر